بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد لقص الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من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 إنه كان عبدا شكورا، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسد في الأرض مرتين، لا تفسد في الأرض مرتين، علوا كبيراً فإذا جاء وعد أولئك ما بعثنا عليكم عباد اللنا بعثنا عليكم عباد اللنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديان وكان وعدا مفللا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم وأحسنتم لأنفسكم وإن ساتم فلها فإذا جاء وعد الأنخرة ليسوه وجوهكم وليدخلوا, وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذاب نليما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 مبصرة لتبت وظلم من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصل ما هو تفصيلا وكل إنسان نلزمه طائره في علقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وكل إنسان نلزمناه طال ونخرج له يوم القيامة كتابي القاهم شورا إقرأ كتابك إقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسّى من اهتدى فإنما يهتدى لنفسه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 اهلك قريه مرنا اثر فيها ففسقوا فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكما من القرون من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 ما يصلها مذموم مدحورا ومن راد لا خير توسع لها سعيها وهو مؤمن وهو مؤمن فعلاقك كان سعيهم مشكورا كلن نمد هؤلاء وَهَؤُلَاءِ مِن عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا اُنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وللآخرة أكبر درجات وأكبر تصديلا لا تجعل من الله إلى آخر لا تجعل من الله إلى آخر فتقو دمثم مخلولا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 فَلا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْضُعْ لَّهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا لا إله إلا إياك وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكذب إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل, فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وَخَفَّتْ لَغْمًا جَنَاحُ الذُّلِّ مِنْ رَحْمَةٍ وَقَالَ الرَّبُّ ارْحَمُوا مَا كَمَا رَبَّانِي رَبُّكُمُ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ وَكَمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عن جم بتي غاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط العزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم نَحْنُ كان بعباده خبيرا قتلهم كان خطأا كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة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 وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً وأوفوا الكيل إن إذا كيلتم وأوفوا الكيل إن إذا كلتم وزنوا بالقصص المستقيم ذلك خير وأحسن تاويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السماء والبصر والفواد كل أولئك كان عنه مسئولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تفرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخذق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا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 أفأصداكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إنافا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يسيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهم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 انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أيذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكرر في صدوركم فسيقولون من يعيد ناقل الذي فطرقه أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى يكون قريبا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 إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم وإن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربكم أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد تضللنا بعضا النبيين على بعض وأتينا داوود زبورا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 كان ذلك في الكتاب مستورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمودا الناقة أبصرة فظلموا بها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 ونخوفهم فما يزيدهم إلا طخيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك ذا الذي كرمت عليه لإن خاطني إلى يوم القيامة لا أحتنك نذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منه قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم وشاركهم في لمال ولولاد وعدهم وشاركهم في لمال ولولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا خرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِيكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ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 أَمَّنْ مِنْكُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُصِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا نَصِيرًا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 وَإِن كَذُّوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَهُ خَلِيلًا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ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 سُنَّةَ مَن قَدْ سَلَنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلَا وَإِن كَانُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَّا يَلْبَثُونَ خَلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَن قَدْ سَلَفَ مِن قَبْلِكَ مِن رسلنا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وَمِنَ الليل فتأجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزق الباطل إن الباطل كان زوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ما هو شفاء إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وَإِذَا مَسَوَّ الشَّهْوَ كَانَ يَأُوسَ قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَأِكِلَتِهِ قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَأِكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْهُ وَأَهْدَ سَفِيلاً وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرَّوْحِ قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شنا لنا ذبا النبي الذي أوحينا إليك لا تجد ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل إن اجتمعت الانس والجن ولا أن ياتوا بمثل هذا القرآن لا أتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ضيّرًا ولقد صرّثل من الناس في هذا القرآن من كل مثال فأبا أكثر الناس إلا أخورا وقالوا لنومن لن لك حتى تفجر لنا من الأرض بوع أو تكون أو تكون لك جنة من نخيل وعنب من فتفجر لها رخالات افجرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفنا أو تاتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك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 قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول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 وما يهدي الله فهو المهتد وما يضل فلم تجد له مأوى يا أمدودك ونحسر غم يوم القيامة على وجوههم عمياء وبكما وصمم ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما ماواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا، كفروا بآياتنا وقالوا أين كن عظاما ورفاتنا لم يبعثون خلقا جديدا.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 فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا لقد علمت ما أنزل أولئك إلا رب السماوات والأرض. قال لقد علمت ما أنزل أولئك إلا رب السماوات بصائر وإنني لا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 فإذا جاء أوعد لآخرتي جئنا بكم لفيفا فإذا جاء أوعد لآخرتي جئنا بكم لفيفا و بالحق نزلنا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مك ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا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 ويخرون للذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قلوا ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله لسماء الحسنى